فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ صخرها عليهم سبع ليال و ثمانية ايام حسوما فترى القوم فيها صرعا فترى القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خاويه هل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إن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 وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا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 إِنِّي وَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِي فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ تُم فِي الأَيَّامِ الخَالِيَة وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَه وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَه يَا لَيْتَهَا كَانَتِ ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم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 وَلَا طَعامُ إِلَّا مِنْ غِسْلين لَا يَأقُلُهُ إَِّخَافئون فَلَا أُقُسِمُ بِم تُ بِصِرون وَمَا ل تُ بِصِرون إِ جُلَ قَوْلُ رَسُولٍ كَرم